بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیواہی كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك يوحي إليك وإلى الذين مِنْ قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض ما في وما في الأرض وهو الْعَلِيُّ پولاوی تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ سی تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِم وَمَا أَنْتَ عَلَيَّ ك وَمَا تَعَلَم بِكيل وَكَذَلِكَ أَوحَنَ إِلَكَ قُنآانَ النرَابّ وَكَذَلِكَ أَووحَنَ إِلَْكَ قُآانَ عابِيّ نو بل تن زیام مل کو منہول اور این آئی عل تم ذیل ام الر منہول و ف يَومَ جَملَ عبَ في فَريقُ فيجََّةِ وَثَريقُم في السع فَيقُم فيجََّةِ وَفرَيقُ في السعير, السعير وَلَوشَ اللهَّ لَ جَلَهُم أُم أُمَّةً وَاحِدَةَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةَ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الولي اَمَّنْ يَتَّخِذُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّهُ وَلِيُّهُ وَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب پال جن ومن جی از روکم فيه جعل لكم من ام فَأَنْتُمْ أَزْوَاجٌ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجٌ يَذْرَعُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ هُ قاليد السماواتِ والأرضض أَب صُط الرز قم شاء والأرض يب صُط قم شاء وويقدرِر إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ عَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ نُوحًا والذي شال کو دینی موبی اوہ نئی نئی وی نوی ای و مو س وائی سنتی مدی وَمَا وَصَيْنَا ذَا الرَّحْمَنِ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَن يُقِيمُوا الدِّينَ ۖ أَن يُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ أَن يُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فيه کبوالل مشری کی ن تم علئی کبوالل مشری کی نو علئی او آ ہوں اج يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُ إِلَّا مَن بَعْدَ مَا جاءهم العلم بغيا بينهم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 وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله وَقُل آممَ تُ بِمَا أَنزَ لَ اللههُ مِنْتِتَابِ وَأُمِرْتُ لِأَدِلَ بَينَكُمْ وَقُل آممَ بِمَا أَزَ لَ اللهَّهُ مِنْ كِجَابِ اللهَّهُ رَبّناَا وَرَبّكُمْ للَنَا أَمونَا وَلَكُمْ أَماُكُمْ أَ اللههُ رَبّناَا وَرَبّكُمْ للَنَا أَحمناَا وَلَكُم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْكِ جِبَلٍ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْكِ جِبَلٍ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ إِنْ ذَرَفُوا حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي زل کی تب دل حقیلمی زن امل زلل کی جب بل حقی والری کلا اللہ قریب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يستعجل بها لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق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 أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو, القوي العزيز, وهو القوي العزيز من كان يريد حظ الاخره نجد له في حرفه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ أَمْلَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ فَصْلٍ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ فَصْلٍ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَاقِعُونَ بِهِ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مما میں کس ولدین امنو میرو سال آتی پی رو باطل جن دین امنو میرو لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل ذلك هو الفضل الكبير لو بس بدین امنو مینو سوالیہ لدی یوں بس ہوئی بدہ الدین امنو مینو سوال اللہ اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربا قل لا اسالكم علي اجرا الا الموده في القربا ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَمْحُو اللهُ الباطلَ ويُحِقُّ الحقَّ بكلماته إنه عليمٌ بذات الصدور إنه عليمٌ بذات الصدور وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّهَمَّ فَتَعْنُ عِبَادَهُ وَيَعْفُو عَنِ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 وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير انه بعباده خبير بصير هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ ولا ج وولا جم عید وَمَا کو مس کمی سیبتی سبیم کس ادی کم وسی وما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزین في الارد وما انتم بمعجزین في الارد وما لكم من لاہی مو من نو كو مر كو ميں دونيہ ميں لريوں الصير كو مين آيا كيل جہار وَمنِن آيات جَوار في البَحركَ الأام إ شَأسكن الحَ فَ يَظل النَّراواكد على ظهره إ شَحْ يسكن الرح فَ يَضل النَّراواكدَ على ظهره إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كثير أَو يُبْقِ نَا بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصّ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لهم محيص فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ وإذا مَا غَضِبُوا هُمْ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي هم وَجَزَاءُ سيئه سيئه مثلها وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله فمن عفا على الله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ قُلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سبيل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 انَّ مَسْذِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَلَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَهُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَهُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ لََّ رَأُ العذابَ يَقولونَ هلَل إِلَ مَ رَدِّم مِن سَبين لََّا رعَوعَذابَ يَقولونَ هلَل إِلَ مَ رَدّم مِن سبيل وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَمْفُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَتَرَاهمْ يَعْرِضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَمْفُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وقال الذين آمنوا إن ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من إِلَّا وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له الله استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم ممن لجئ يومئذ وما لكم من نكير ما لكم ممن لجئ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرض فما أرسلناك عليهم حفيظا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 وَاإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور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 إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهَ إِلَّا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فين بإذنه ما يشاء أَوْ يُنْزِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا مَا كنت تذري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نُورًا ولكن جعلناه نورا نهدي به من, نشاء من ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في ألا إلا الله تصير الامور لا إلى الا الله تصير الهول تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com